أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب الدرجات العليا يا ذل مننا يا رب يا ذل مننا يا رب لا حول bij elkaar, ja, ja, hoor. Bij elkaar, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,